to <laughs> Qiyya. you uh know -huh.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 لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يَا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل.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 فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَامٌ نَّقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُنْعِى عَنْهُمْ مِنَ الله مَا كَانَ يُنْعِى عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَدَيْنَا مِنْ علم لِمَّا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الناس لا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 غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئث بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحم أخيه ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْعَلُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قَالُوا تَعَالَوْا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قالوا جزاء قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه منوجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيته قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه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 قال انتم شر مكانه والله اعلم بما تصفون قال ويا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدا مكانه فخذ احدا مكانه اننا نراك من المحسنين قال ما الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد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 سَأَسْتَوِي مِنْهُ خَلْصُونَ جِيًا قال كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أن آبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ صَبُلُ مَا فَرَضْتُمْ فِيهُ يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لي وهو خير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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأسيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قَالَ نَتَق الله فَتَأْتَذْكُرُ يوسف حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ يَا بَنِي اذهبوا فَتَحَسَّسُوا مِن يوسف وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إنه لا ييأة من روح الله إلا القوم الكافرون الله, الله, أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُجَاهًا وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُجَاهَةٍ فَأَوْفِنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ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 قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم الله الله الله اكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاءت بهم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث خاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الله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 أفأمنوا أن تأتيهم غاشية مِنْ عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بطيرة أنا ومن اتبعني وتبحان الله وما أنا من المشركين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 حتى إذا استيئت الرسل وغنوا أنهم قد قذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا للقوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى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 يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله أكبر الله أكبر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 ب تَعجبَب فَعجبٌ قَوْلُهُم أَذ كُ تُرَابًا أَإَّا لَ فيِي خَلْقٍ جديدة أُلئكَ نَّدينينَ كَبَر بَِضّهم وَأُولَائِكَ الأأَظْلان فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولئِكَ أَصْحاب النرضْ وَأُولائكَ أأَصْحابٌ النارِهُم فيِيهَا فالدُون ف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 وََّذ يُركُم الْ البَرْتَ خَبَ وَوطَمَع وَناشِءُ السَّعَابَِ قَا وَُثَبِحُ الرَّعْدُ بحَمْدِهِ وَمَلَا إِكَةُ مِنْ خبَةِ وَيُرسِلُ الصَّوائطَ فَصبُ بِهَا مَشَا وَهُم يُجَدلُونَ فِي اللَّهِ وَهُو شَديدٌ ببحال لَ دَعْوَةُ الْ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاخِطٍ كَفَّيْهِ إلى الْمَاءِ إِلَّا كَبَاخِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَا ابْنَ عَفَا هُوَ مَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآطال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 وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ زَبَدٌ أَكِنَّةٌ أَوْ مَتَاعٌ زَبَدٌ مِثْلُهُ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَهَامَ السَّيْلُ زَبَدًا رابيا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 الله الله, أكبر السلام الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم السلام الله السلام الله السلام عليكم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 حقك من هو أعلى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الليثاق والذين يصلون ما لا دَارَ لَهُمْ فِي السَّمَاءِ وَلا أَرْضٍ وَأَخَافُ رَبِّي وَأُقِيمُ الصَّلَاةَ سَوَاءَ فَقَالُوا وَأَنْتَ مِنَّا رَزَقْنَاهُمْ خِيرًا وَعَلَانِيَةً يَسُوءُ وَيَدْرُونَ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبُ الشَّامِ وَالَّذِينَ يَقُوْمُوْنَ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفتدون في الأرض, ويفتدون في الأرض أولئك لهم اللهنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا ذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه قل فَإِنْ نَصَرَكُمُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ النَّاظِرِينَ عَلَيْهِمْ وَلَمْ صَالُوا لَكُمْ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَسْأَلَ عَلَيْهِمْ, لتسلو عليهم الذي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 يا اللَّهُ لَا هَادِيَ لِلنَّاسِ جَمِيعًا وَلَا يَهْدِي الْلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ أَوْ تَحُلُّ قد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخرتهم ثم أخرتهم فكيف كان هو قائم على كل بما كتبت وجعلوا للعقاب اول ذلك الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وما ينقل الله فما له منها عدا على اهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين <تس anak -anlican> مثل الجنة التي وعد المستقون تجري وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يخرحون بما أنزل إلهيك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أجعوه وإليه ما أبعوه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 وما كان برسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله مَا يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعضا الذي نعدهم أو نتوفينا فإنما, فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أن نأس الأرض ننصفها من أطرابها والله يحكم لا معطب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا سيعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقل الدار ويقول الذين كفروا لست مرتلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الله أكبر الله أكبر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 ماوات وما في الأرض ل لللكافين من حال شديدة الذي ما يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويطدون عن سديد الله ويصّون عن سب الله وويونها ووج أول لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله Surah al ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تخفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لا غني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوحي وعاجي وتمود ألم وعاد وتمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أكواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا, وإنا لفيه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 وما كان لنا أن نأتيكم بتلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما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 فَهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّ صُعُودًا مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ قَادِمٍ وَخَافَ وَحِيدًا وَاسْتَفْتَحُوا فَخَاضَ لا يقدرون مما كسبوا على شاد خراط المتقيم خراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وضرزوا لله جميعا فقالم ضعفاء للذين استكبروا ان كنا لكم تبع ف وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتم فاستجبتم لي فلا ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشربتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب عليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها, تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ربهم تحيتهم فيها سلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, الله الحمد لله ذَٰلِكَ مَثَلُ الْأَخِلَّاءِ لِلْكَافِرِينَ مِنَ الْأَخِرَةِ ۚ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۚ وَفِي الْآخِرَةِ وatin اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اقلاها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمه قديفه كشجره قديفه ليست تثمر فوق الارض ما لها ما لها من قرار إلى الذين بجلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يطلونها وبئس القرار وجعلوا لله أنجادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء لكم وتخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وتخر لكم الأنهار وتخر لكم الشمس والقمر دائما وتخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما شألتموه وإن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 رم ربي انهم اظلمنا كثيرا من الناس فغفر لي فانه من لي ومن عقاني فانك غفور رحيم ربنا ان اسكنتنا الدريه في واد غير ذاره في غير ذاره العاده بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم, وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى والندور لي يا سي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولي والى للمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ان ما يخفوه اليوم كشفه مهضعين مطنع يرؤوتهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الحمد لله اهزن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا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 وَإِن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسولا إن الله عزيز ذا فقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والجماوات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 الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعل له غثاء أن يحوى فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه نعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر سنذكر إن جاءت ذكرى يلذكر من يخشى فيا تجنبوان الذي يطلن نار القدر ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى ونكرشنا فيه تصلى ملجؤتي من الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان لا لا الصحف الاولى الله أكبر الله أكبر لع الله لمن كل شيء قدير سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الله الظالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعود بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأطوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنه واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنه اللهم إنا من منكرات الأخلاق والأقوال والأأمال والأهواء والأدوى يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطى يا من لا يفجده شيء في الأرض ولا في السماء اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقبض في الفقر والغنى ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضره ضر ولا فتنه في ضله اللهم انك عفو أن تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أسعدنا بتقوات واجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم أجب دعوتنا وثبت حجتنا وثبت ألسنتنا واغسل حوبتنا واسل السخائن صدورنا اللهم إنا وسوء الخضاء وشماسة الأعداء يا سميع التعاء اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأجل للشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمن المطمئن من سخار وخار وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأدب الأمن والاستقرار في بلادنا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا وأيض بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدنه على الخير وتعينه عليه اللهم وفق جميع أولاك المسلمين للعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وحيادتنا وبلادنا وأمننا ووحدتنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده فيه ورد كيده في نحره واجعل تجزيره تدميره يا سميع الشعار اللهم رد عن بلادنا كيدا شائدين ومكرى الماكرين وردوان المعتدين اللهم أمن بلادنا وحدودنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بالبغاة الخارجين علينا نجرأ بك اللهم في نحورهم ونعود بك من شرورهم اللهم مكن لرجال أمننا منهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنجل مستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم اوصرهم في سلطين على اليهود الغاطبين المعتدين المحتلين اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هادم الأحزاب اهزنهم وانصرنا عليهم يا قوي يا عزيز اللهم أصلح شباب المسلمين والاعتدال اللهم احفظهم من المسالك الضالة والمناهج المنحيفة يا رب العالمين اللهم أطلح لسالك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 وبهذه الليلة المباركة إلا بمن بالمغفور نسعي المشكور وتجارة لن تبور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور اللهم اعزق رقابنا من النار الله اللهم اعزق رقابنا من ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطه وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصيذنا أم عليك أنتك ما أزنيت على نفسك صل اللهم صل على نبينا محمد ما زهره النجوم وصلي عليه ما تلاحمت الغيوم وصلي عليه يا حي يا قيوم بارك اللهم على الخلفاء الراشدين وعن الصحابة اجمعين وعن الصاغيرات امها المؤمنين وعن السابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا الله الله